ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولوا نفس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 اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ ولي ولا شفيع افلا تتذكرون يدبر الامر من أَمَائ الى الارض ثم يعرج اليه في يوم من كان مقداره الفسنة بما تعود ذالِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ الَّذِي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 ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون